المكتوب الثالث عشر باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى إ خ و ة ا ل أ ع ز ا ء ت س أ ل و ن كثيرا عن حالي وراحتي وعن عدم م ر ا ج ع ة الجهات ا ل م س ؤ و ل ة للحصول على ش ه ا د ة للمنفيين وعن عدم اهتمامي ب أ ح و ا ل العالم ا ل س ي ا س ي ة وحيث إ ن أ س ئ ل ت ك م تتكرر كثيرا فضلا عن أ ن ه ا ت س أ ل مني معنا اضطر إ ل ى ا ل إ ج ا ب ة على هذه ا ل أ س ئ ل ة الثلاث بلسان سعيد القديم وليس بلسان سعيد الجديد سؤالكم ا ل أ و ل كيف حالكم أ أ ن ت م في خير و ع ا ف ي ة الجواب إ ن ن ي أ ح م د الله تعالى حمدا لا أ ح ص ي ه اذ حول أ ن و ا ع الظلم والمكاره التي جابني ه بها أ ه ل الدنيا إ ل ى أ ن و ا ع من الفضل و ا ل ر ح م ة و إ ل ي ك م البيان بينما كنت منعزلا في م غ ا ر ة أ ح د الجبال وقد طلقت ا ل س ي ا س ة وتجردت عن الدنيا منشغلا ب أ م و ر آ خ ر ت ي أ خ ر ج ن ي أ ه ل الدنيا من هناك ونفوني ظلما وعدوانا فجعل الخالق الرحيم الحكيم هذا النفي لي رحمه إ ذ حول ذلك الانزواء في الجبل الذي كان معرضا لعوامل تخل ب ا ل إ خ ل ا ص و ا ل أ م ا ن إ ل ى خ ل و ة في جبال بارلا يحيط بها ا ل أ م ن والاطمئنان و ا ل إ خ ل ا ص وقد عزمت عندما كنت أ س ي ر ا في روسيا ورجوت الله أ ن أ ن ز و ي في أ و ا خ ر عمري في م غ ا ر ة فجعل أ ر ح م الراحمين ب ا ر ل ا في مقام تلك ا ل م غ ا ر ة ويسر لي فائدتها ولم يحمل ا ك ا ه ل الضعيف متاعب ا ل م غ ا ر ة وصعوباتها إ ل ا ما أ ص ا ب ن ي من مضايقات بسبب أ و ه ا م و ر ي و ب كان يحملها ب ض ع ة أ ش خ ا ص فيها فهؤلاء الذين كانوا أ ص د ق ا ئ ي وقد ركبتهم ا ل أ و ه ا م ظنا منهم أ ن ه م يعملون لصالحي ولراحتي إ ل ا أ ن ه م ب أ و ه ا م ه م هذه قد جلبوا الضيق على قلبي والضرر على خ د م ة ا ل ق ر آ ن وعلى الرغم من أ ن أ ه ل الدنيا أ ع ط و ا للمنفيين جميعا وثائق ا ل ع و د ة و أ خ ل و ا سبيل المجرمين من السجون وعفوا عنهم فقد منعوا الوثيقه عني ظلما وجورا ولكن ربي الرحيم شاء ان يبقيني في هذه الغربه ليستخدمني في خدمه ا ل ق ر آ ن أ ك ث ر وليجعلني اكتب هذه الانوار ا ل ق ر آ ن ي ه التي سميتها الكلمات اكثر فاكثر فابقاني في هذه الغربه بلا ضجه ولا ضوضاء وحولها الى رحمه سابغه ومع أ ن أ ه ل الدنيا سمحوا ل ذ و النفوذ والشيوخ ولرؤساء العشائر من المنفيين الذين يمكنهم ا ل م د ا خ ل ة في دنياهم بالبقاء في ا ل أ ق ض ي ه والمدن ا ل ك ب ي ر ة وسمحوا ل أ ق ا ر ب ه م ولجميع معارفهم بزيارتهم ف إ ن ه م فرضوا علي ح ي ا ة ا ل ع ز ل ة ظلما وعدوانا و أ ر س ل و ن ي إ ل ى ق ر ي ة ص غ ي ر ة ولم يسمحوا ل أ ق ا ر ب ي ولا ل أ ه ل بلدتي باستثناء واحد أ و اثنين بزيارتي ف ق ا ل ب خالقي الرحيم هذه ا ل ع ز ل ة إ ل ى ر ح م ة غ ا م ر ة ب ا ل ن س ب ة لي اذ جعل هذه ا ل ع ز ل ة و س ي ل ة لصفاء ذهني وتخليصه من توافه ا ل أ م و ر وتوجيهه ل ل ا س ت ف ا د ة من ا ل ق ر آ ن الحكيم على صفائه ونقائه ثم إ ن أ ه ل الدنيا استكثروا علي في البدء حتى ك ت ا ب ة ر س ا ل ة أ و رسالتين اعتياديتين في م د ة سنتين كاملتين بل إ ن ه م حتى اليوم لا يرتاحون عندما يحضر لزياره ضيف أ و ضيفان م ر ة كل ع ش ر ة أ ي ا م أ و كل عشرين يوما أ و كل شهر مع أ ن غرض ا ل ز ي ا ر ة هو ا ل ر غ ب ة في الحصول على ثواب ا ل آ خ ر ة ليس إ ل ا فارتكبوا الظلم في حقي ولكن ربي الرحيم وخالقي الحكيم بدل لي ذلك الظلم إ ل ى ر ح م ة إ ذ أ د خ ل ن ي في خ ل و ة م ر غ و ب ة و ع ز ل ة مقبوله في هذه الشهور ا ل ث ل ا ث ة التي يكسب المرء فيها تسعين س ن ة من ح ي ا ة م ع ن و ي ة فالحمد لله على كل حال هذه هي حالي وظروف راحتي سؤالكم الثاني لم ا لا تراجع المسؤولين على شهادة الجواب إ ن ن ي في هذه ا ل م س أ ل ة محكوم للقدر ولست محكوما ل أ ه ل الدنيا لذا أ ر ا ج ع القدر و أ ر ح ل منها هنا متى ما سمح القدر وقطع رزقي هنا و ح ق ي ق ة هذا المعنى هي أ ن في كل ما يصيب ا ل إ ن س ا ن سببين ا ل أ و ل سبب ظاهر و ا ل آ خ ر حقيقي وقد أ ص ب ح أ ه ل الدنيا سببا ظاهرا و أ ت و ا بي الى ها هنا أ م ا القدر ا ل إ ل ه ي فهو السبب الحقيقي فحكم علي بهذه ا ل ع ز ل ة والسبب الظاهر ظلم أ م ا السبب الحقيقي فقد عدل والسبب الظاهر فكر على هذا النمط إ ن هذا ر ج ل يخدم العلم والدين بافراط فلربما يتدخل في أ م و ر دنيانا فنفوني بناء على هذا الاحتمال وظلموا ظلما مضاعفا بثلاث جهات أ م ا القدر ا ل إ ل ه ي فقد ر أ ى أ ن ن ي لاخدم لا الدين والعلم خ د م ة خ ا ل ص ة ك ا م ل ة فحكم علي بهذا النفي وحول ظلمهم المضاعف إ ل ى ر ح م ة م ض ا ع ف ة فما دام القدر هو الحاكم في نفي والقدر عادل ف أ ن ا أ ر ج ع إ ل ي ه و أ ف و ض أ م ر ي ا ل ي أ م ا السبب الظاهر فليس له إ ل ا حجج ومبررات ت ا ف ه ة بمعنى أ ن م ر ا ج ع ة أ ه ل الدنيا لا يعني شيئا ولا يجدي نفعا فلو كانوا يملكون حقا أ و أ س ب ا ب ا ق و ي ة فلربما يمكن مراجعتهم إ ن ن ي تركت دنياهم تركا نهائيا ت ب ا لها وفي الوقت الذي أ ع ر ض ت عن سياساتهم كليا وتعسن لها ف إ ن كل ما يساورهم من شكوك و أ و ه ا م لا أ ص ل لها إ ط ل ا ق ا لذا لا أ ر غ ب في أ ن أ ض ف ي ص ب ة ا ل ح ق ي ق ة على تلك ا ل ر ي و ب و ا ل أ و ه ا م لمراجعتهم فلو كان ب أ ق ل ر غ ب ة في التدخل بسياستهم ا ل د ن ي و ي ة التي طرف حبالها ب أ ي د ا ل أ ج ا ن ب لكانت تظهر نفسها في ثماني ساعات وليست في ثماني سنوات علما أ ن ن ي لم أ ر غ ب في ق ر ا ء ة جريده و ا ح د ة ولم أ ق ر أ ه ا طوال ثماني سنوات فمنذ أ ر ب ع سنوات و أ ن ا هنا تحت ا ل م ر ا ق ب ة لم تبدو مني ظ ا ه ر ة من ذلك بمعنى أ ن خ د م ة ا ل ق ر آ ن لها من السمو و ا ل ر ف ع ة ما يعلو على جميع السياسات م ما يجعلني أ ت ر ف ع عن التدخل في السياسات ا ل د ن ي و ي ة التي يغلب عليها الكذب والسبب الثاني لعدم مراجعتهم هو أ ن دعاء الحق إ ز ا ء من يظنون الباطل حقا نوع ا من الباطل فلا أ ر ي د ارتكاب ظلم كهذا سؤالكم ا ل ث ا ل ث لم ا لا تهتم إ ل ى هذا الحد بمجريات ا ل س ي ا س ة ا ل ع ا ل م ي ة ا ل ح ا ض ر ة نراك لا تغير من طورك أ ص ل ا أ م ا م الحوادث ا ل ج ا ر ي ة على صفحات العالم أ ف ت ر ت ا ح إ ل ي ه ا أ م أ ن ك تخاف خوفا يدفعك إ ل ى السكوت الجواب إ ن خ د م ة ا ل ق ر آ ن الكريم هي التي منعتني ب ش د ة عن عالم ا ل س ي ا س ة بل أ ن س ت ن ي حتى التفكر فيها و إ ل ا ف إ ن تاريخ حياتي كلها تشهد ب أ ن الخوف لم يكبلني ولا يمنعني في م و ا ص ل ة سيري فيما أ ر ا ه حقا ثم مما يكون خوفي فليس لي مع الدنيا ع ل ا ق ة غير اجل إ ذ ليس ل لي أ ه ل و أ و ل ا د أ ف ك ر فيهم ولا أ م و ا ل أ ف ك ر فيها ولا أ ف ك ر في شرف ا ل ا ص ا ل ة و ا ل ح س ب والنسب ورحم الله من أ ع ا ن على القضاء على ا ل س م ع ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة التي هي الرياء و ا ل ش ه ر ة ا ل ك ا ذ ب ة فضلا عن الحفاظ عليها فلم يبق إ ل ا أ ج ل ي وذلك بيد الخالق الجليل وحده ومن يجرؤ أ ن يتعرض له قبل أ و ا ن ه فنحن نفضل أ ص ل ا موتا عزيزا على ح ي ا ة د ل ي ل ة ولقد قال أ ح د ه م مثل سعيد القديم ونحن أ ن ا س لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أ و القبر إ ن م ا هي خ د م ة ا ل ق ر آ ن تمنعني عن التفكر في ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ا ل س ي ا س ي ة وذلك أ ن ا ل ح ي ا ة ا ل ب ش ر ي ة ما هي إ ل ا كركب و ق ا ف ل ة تمضي ولقد ر أ ي ت بنور ا ل ق ر آ ن الكريم في هذا الزمان أ ن طريق تلك ا ل ق ا ف ل ة ا ل م ا ض ي ة أ د ت بهم إ ل ى مستنقع آ س ف ا ل ب ش ر ي ة تتعثر في سيرها فهي لا تكاد تقوم حتى تقع في اوحال م ل و ث ة منتنه ولكن قسما منها يمضي في طريق آ م ن ه وقسم آ خ ر قد وجد بعض الوسائل لتنجيه قدر المستطاع من الوحل والمستنقع وقسم آ خ ر وهم ا ل أ غ ل ب ي ة يمضون وسط ظلام دامس في ذلك المستنقع الموحل المتسخ فالعشرون من ا ل م ئ ة من هؤلاء يلطفون وجوههم و ع ي و ن ه م بذلك الوحل القذر ظنا منهم أ ن ه المسك والعنبر بسبب سكرهم ف ت ا ر ة يقومون و أ خ ر ى يقعون وهكذا يمضون حتى يغرقون أ م ا الثمانون من ا ل م ئ ة فهم يعلمون ح ق ي ق ة المستنقع ويتحسسون عفونته وقذارته إ ل ا أ ن ه م حائرون إ ذ يعجزون عن ر ؤ ي ة الطريق ا ل آ م ن ة وهكذا فهناك علاجان اثنان ازاء هؤلاء أ و ل ه م ا إ ي ق ا ظ العشرين منهم المخمورين ب ا ل م ط ر ق ة وثانيهما إ ر ا ء ة طريق ا ل أ م ا ن والخلاص للحائرين ب إ ظ ه ا ر نور لهم أ ي ب ا ل إ ر ش ا د فالذي أ ر ا ه أ ن ثمانين رجلا يمسكون ب ا ل م ط ر ق ة ب أ ي د ي ه م تجاه العشرين بينما يظل أ و ل ئ ك الثمانون الحائرون البائسون دون أ ن ي ب ص ر النور الحق وحتى لو أ ب ص ر و ا ف إ ن هؤلاء لكونهم يحملون في ايديهم عصا ونورا معا فلا يوثق بهم فيحاور الحائر نفسه في قلق واضطراب ترى أ ي يريد هذا أ ن يستدرجني بالنور ليضربني ب ا ل م ط ر ق ة ثم حينما تتحطم ا ل م ط ر ق ة بالعوارض أ ح ي ا ن ا يذهب ذلك النور أ ي ض ا أ د ر ا ج الرياح أ و ينطفئ وهكذا فذلك المستنقع هو ا ل ح ي ا ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ا ل ب ش ر ي ة ا ل ع ا ب ث ة ا ل م ل و ث ة ا ل غ ا ف ل ة ا ل م ل ط خ ة بالضلاله و أ و ل ئ ك المخمورون هم المتمردون الذين يتلذذون بالضلاله و أ و ل ئ ك الحائرون هم الذين يشمئزون من الضلاله ولكنهم لا يستطيعون الخروج منها فهم يريدون الخلاص ولكنهم لا يهتدون سبيلا فهم حائرون أ م ا تلك المطارق فهي التيارات ا ل س ي ا س ي ة و أ م ا تلك ا ل أ ن و ا ر فهي حقائق ا ل ق ر آ ن فالنور لا تثار حياله ا ل ض ج ة ولا يقابل بالعداء قطعا ولا ينفر منه إ ل ا الشيطان الرجيم ولذلك قلت أ ع و ذ بالله من الشيطان و ا ل س ي ا س ة لكي أ ح ا ف ظ على نور ا ل ق ر آ ن واعتصمت بكلتا يدي بذلك النور ملقيا م ط ر ق ة ا ل س ي ا س ة جانبا و ر أ ي ت أ ن في جميع التيارات ا ل س ي ا س ي ة سواء ا ل م و ا ف ق ة منها أ و ا ل م خ ا ل ف ة عشاقا لذلك النور فالدرس ا ل ق ر آ ن ي الذي يلقى من موضع طاهر ذكي مبرء من موحيات أ ف ك ا ر التيارات ا ل س ي ا س ي ة والانحيازات ا ل م غ ر ض ة جميعها ويرشد إ ل ي ه من مقام أ ر ف ع و أ س م ى منها جميعا لا ينبغي أ ن تحجب عنه ج ه ة ولا يكون موضع ش ب ه ة ف ئ ة مهما كانت اللهم إ ل ا أ و ل ئ ك الذين يظنون الكفر و ا ل ز ن د ق ة س ي ا س ة فينحازون إ ل ي ه ا وهؤلاء هم شياطين في ص و ر ة أ ن ا س ي أ و حيوانات في أ ج س ا د بشر وحمدا لله ف إ ن ن ي بسبب تجردي عن التيارات ا ل س ي ا س ي ة لم أ ب خ س ق ي م ة حقائق القران التي هي أ ث م ن من ا ل أ ل م ا س ولم أ ج ع ل ه ا ب ت ف ا ه ة قطع ز ج ا ج ي ة ب ت ه م ة ا ل د ع ا ي ة ا ل س ي ا س ي ة بل تزيد ق ي م ة تلك الجواهر ا ل ق ر آ ن ي ة على مر ا ل أ ي ا م و ت ت أ ل ق أ ك ث ر أ م ا م أ ن ظ ا ر كل ط ا ئ ف ة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الباقي هو الباقي سعيد النرسي المكتوب الرابع عشر لم يؤلف